بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن kalau insan mengamahul bayan, al sembun dan al kamar bhusbani, al nizam dan al syarur yasudan, al sanaa arafah, al sanaa arafah, dan al mizan. ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من ناع فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آل ربك ما تكذبان نرجع البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يذغيان فبأي آل ربك ما تكذبان يخرج منهم اللون والر فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء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 يُرْسَالُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ ألعن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان Fabi ayi alai Rabbikumatukazziban, fihi ma'min kulli faqhatu zujan. Fabi ayi alai Rabbikumatukazziban, muttakin ala fursi bta'ilha min istadrak, wajan al تيندان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصعات الطرف لم يطمسن يوسق قبلهم، لم يطمسن يوسق قبلهم ولا جاد. Fabi ayala, Rabbu matu kdzban, kaa nahu n al yaqoot wal marjan. Fabi ayala, Rabbu matu kdzban. Hal Rabbi ku matukaziban, wamil dunihi ma jannatan, fabi ayy alan. Rabbiku matukaziban, mudhanmatan, يَا رَبَّكُمَا مَا تَكْذِبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ ضَافِتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ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 لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ